allah Akbar a k b r allah u allah u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 اللهم لا اله الا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل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 اللهم ما زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ويسر ويسر ويسرنا للهدى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخرة ونسألك اللهم الدرجات العلا من الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وسرها وعلانيتها اللهم بارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأزلنا زواجنا وذرياتنا وجعلنا مباركين أينما كنا اللهم فرج كروب المكروبين واقضي اللهم الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون يا رزاق يا وهاب يا عظيم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ولحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين وعن النار مزحزحين وإلى جنانك من الداخلين اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت أقدامنا وسدد ألسنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم المحن والإحن يا قوي يا عزيز اللهم وحد كلمتهم وصفهم ولا تجعل لعدو لهم عليهم يدا يا قوي يا عزيز واجعل ديارهم محكمة لكتابك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم قوِّ عزائمهم وسدِّد رميهم وقوي كلمتهم واللهم أيدهم بجنودٍ من عندك اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم اللهم فرق كلمتهم واجعل بأسهم بينهم واجعل عتادهم عليهم يا قوي يا كبير يا متين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما نيت على نفسك وصلّي اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.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 Vă mulțumesc!